قام الاسلام صرح في بلاد الرافدين دولة الاسلام تبقى رغم امث قام في بلاد الرافدين دولة الإسلام تبقى رغم الحاقدين مرت الأعوام خمسا في تحدي وصمود كم تخطينا صعابا كم كسرنا من قيوم قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين دولة الإسلام تبقى رغم أم في الحاقدين كم قطعنا من رؤوس كم فللنا من حديد كم بذلنا من نفوس كم فقدنا, فقدنا من شيء, شيء قام الإسلام صرح في بلاد الرافدين دولة الإسلام تبقى رغم أم في الحاقدين نحن إن ننزل بساحل سأصبح المنذرين نحن بالذبحي أتينا نسحق الكفر النعيم نحمل القرآن جئنا نفرض التوحيد دين نقتبي نهجر رسولي والصحابي الأكرمين أمين أمين أمين أمين قام <صرح> في بلاد الرافدين دولة تبقى رغم أن في الحبدين قام <صرح> في بلاد الرافدين دولة تبقى في, <صرح> في بلاد الرافدين امه الاسلام تبقى